طيب باعة العقبة الثانية اللي وقفين عليها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صحيحة السيرة النبوية تكلمنا عن باعة العقبة الأولى ونتكلم عن باعة العقبة الثانية من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما بقى لأن سيدنا عبد الله أبو جابر صحابي برضه كان حق يقول عنهم قال ما كثر رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وفي الموسم بمناه يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مصر كذا قال فيأتيه قومه فيقولون احذر غلام قريش لا يفتنكا أو لا يفتنكا وهو يمشي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله من يسرب فآويناه وصدقناه فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام ثم اتمروا جميعا فقلنا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد من جبال مكة ويخاف يبقى هنا بقى إيه يعني الصحابة اللي اسلموا من المدينة احنا قلنا ان جبلت اهل المدينة جبلة طيبة فيها عقل وفيها حكمة وفيها رقة وفيها قبول للحق وده كان معلوم قبل الإسلام وتبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خلنا هنا في نفس الكتاب انه سأل مين يعني اللي إيه؟ قال ايه ما تكلم مع ناس ورقدوه سأل سيدنا أبو بكر واللي سأل مين قال له ايه سألوا امين ايه فقال له تعالى انا اديك لا ما هو مش هينفع كتب هيجيلي احباط و... ملي امتحان في جميع المواد المرة الجاية كل الست مواد اللي ما هناخدهم النهاردة فيهم امتحنات ومش هينفع لان صفات اهل المدينة دي مطلوب نعرف لقوها وقلولي عليها يسمعوا يعقلوا الكلام يؤمنوا ويصدقوا به هو الحق لا ينكره لي ناس طيبين ناس عقلاء العقل ما الحق اللي ما هو والحق هديتو واحد حجب بالضلال وحب الاذى والضرر طيب قالوا مش معقول نسيبه بقى صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل فرح له اليه 70 من حتى قدم عليه في الموسم فواعد ماء شعب العقبه فاجتمع عندها فواعد ماء شعب العقبه فالتمع عندها من رجل ورجلين عندها يعني عند إيه العقبة والله أعلم حتى توافينا فقلنا يا رسول الله على ما نبايعك على ما على أي شيء نبايعك قال لا على السمع والطاعة في المنشط والكسل وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تقول لله ولا تخاف في الله لوم تلائم وعلى أن, أن وحدة منهم غلط بأو الليل وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم فتمنعوني طبعا الفصلة دي بقى تتشال فتمنعوني الفصلة بقين جملة جديدة أو كلام يعني منفصل متصل الفصلة للكلام المنفصل المتصل والنقطة للكلام المنفصل غير المتصل لتقسيم شيء يربطهم رابط بالأبلو يعني إنما فتمنعوني فصلة إذا قدمتك إن جملة جديدة بايعنا فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة قال فقمنا إليه فبايعنا صلى الله على النبي وآله طبعا مين لنصر مين هنا بقى مين نصر مين ربنا ناصر الأنصار بنيتهم وقولهم أنهم ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعوه وإنما منعهم الله به ونصرهم به وبديمه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان من صلى الله عليه وسلم ونسبة الفضل إلى أهله وإن كان طبعا الفضل هنا فضل مجازي لأنه في الحقيقة من الله عز وجل مش منه ولكن كان يقول لهم يعني لكم أن تقولوا جئتنا كذا فأويناك وكذا فأي صلى الله عليه وسلم ولكنه يعني يكتفي بالله عز وجل بل من اتبعه دخل في الكفاية تبعا يا النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين طيب أخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغرهم فقال روايدا يا أهل يثرب فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله, صلى الله عليه وسلم وأن إخراجه اليوم وأن لي بقى اللي بقى إلا ونعلم أنه وأن إخراجه انتهاء لي وإن على الاستئناف مش على العطف على أن أنه اللي بعد نعلم كي أنه كلام نعم يظهر ما أنا بقولك ده مش ظاهر عندي يعني ان يكون معطوف على كده الظاهر انه وان اخراجه يعني بيقول ولكن ايه انتبهوا الى استدراك يعني انتبهوا الى الموضوع ده ولكن اخراجه هيؤدي الى كذا فيعني ماشي ولا مش ماشي هنقرر بس الكلام وان وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعدكم السيوف إما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله وإما أنتم تخافون من أنفسكم جبنة من يعني فتبينوا فتبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله الله أعلم دية إنه مش أم يا إما هو يتكلم عن نفسه وجماعة معه فيخطب الباقيين تجي أمه احنا جينا وعارفين كده انتوا بقى ممتبهين للمعنى ده ولا مش ممتبهين وموافقين عليه ولا مش موافقين كده يعني والله اعلم قالوا امط يا اسعد قالوا ايه جانب بقى شوية كده يبتقول ايه انت فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا مسلبها أبدا صلى الله على النبي والأنصار يعني هو بيقول لهم أي فيه قتل وقتال وقتل وعظب السيوف وأذى عظيم هيصبكم تحتملوه ها؟ مؤسس مؤسس ايه اه طبعا يعني توافقت الجبلة الحسنة مع رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم مع ما علموه وتعلموه من القرآن والسنة مع تربية سيدنا مصعب توفقت هذه الأسباب أو جعل الله هذه الأسباب هو طبعا من الأصل والحقيقة أن ربنا يعني أراد لهم هذا يعني وفقهم إليه بفضله ومنته فكانوا يعني إصرارهم على هذه البجعة وما يكون بعدها إصرار لا ينفت أبدا فوالله لا ندعو هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا فبايعناه فأخذ علينا وشرط ويوطينا على ذلك الجنة سبحانه الله عنه بي وآله لا تنقضوا بيعاتكم مع الله عز وجل أعطيتم عهدا أياما كنتم طلابا في الجامعة وحين تخرجتم وشغلكم طلبوا الحياة الدنيا بعذر وبغير عذر بغرض صحيح وبغير غرض صحيح تخليتم عن عهدكم فمن ترك ما عهد الله والمؤمنين عليه فليراجع يرجع إلى الحق يعني يرجع إلى العهد وعسى أن يكون قد بقي في قلوبكم مما أفاء الله عليكم به من العلم والموعظة قد بقي في قلوبكم العزم والنيات والقصد الصالح كل واحد يتمنى يعني أنا أظن هذا يعني لو يسير على الصلاة المستقيم وعلى الجهاد في العلم والدعوة والأمر والنهي والصبر على هذا ولا تنشغلوا بغير الله عز وجل بنيات صالحة فيضيع هذا الانشغال العزم من قلوبكم لانه الانسان بيدخل مباش هو ناوي انه يترك حاجة ولكن ما بيدخل في هذه الاشياء طبعا بيفك ان التعب ومن الانشغال و... والطلبات الكتيرة اللي بتيجي عليه عزمه بيفك خلاص مبقاش مهتم يفقد الاهتمام وفقدان الاهتمام تلحق بقى تستغفر ربنا بسرعة وتقول يا رب استر وما تضيعش مني الاهتمام وفقدان الاهتمام نعبر عنه في الاخلاق بالخزلان يعني ضياع التوفيق بالتوفيق راح كله ما فيش, ما فيش اهتمام بالطاعة ده اول مراحل التوفيق دي لو راحت خلاص فالمشكلة فيه المشتغل بالدنيا علشان ينفق على الدعوة ولا لا بالزواج علشان يحصل نفسه ولا كذا ولا كذا انه عزمه بيفك ويفقد الاهتمام وده معناه انه ربنا محق التوفيق منه وبالين يدور بقى على اي حاجة شكلها كده عمل صالح او هي عمل صالح بس يعني عمل صالح دنيء بالنسبة للاعمال الكبرى علشان يرضي غروره وخلاص يعني يقول أيوه أديني بشغال في العمل الصالح وخلاص يدور على أي حاجة يوزح على الفقرة يعمل له شركة ويقول أنا الشركة دي هتفيد المسلمين مش عارف في إيه أي حاجة يعني مهم الدنيا تمشي ويبقى بسمه بيعمل حاجة وخلاص وإنما الحاجات التانية بقت صعبة عليه بقت كبيرة عليه إنها لكبيرة إلا على الخاشعين فكذلك هذه الأعمال بتبقى عليه خلاص صعب عليه صلى الله عن النبي وآله وصحبه والمهاجرين والأمصار الباب طويل ويظهر مش هنقدر ونكمله